اهدنا الصراط المستقيم ا ل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين موسوعه النابلسي للعلوم م ا أ ه ل ك ا من قرية إ ل ا ولها كتاب م ع ل و م شركه الهدى شركه دعويه ا ا أ ي ا ا ل ذ ي ن ر ل ع ل ي ه ا ل ذات ك ر إ م ج ن و ن ل م اجتماعي ت ل ئ ك كنت ة إن من ا ا ل ص ن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 كذلك نسلكم في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنه ا ل أ و ل ي ن ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا به يعرشون لقالوا إ ن م ا ت ذ ك ر ت أ ب ص ا ر ن ا بل نحن قوم مسحورون ولقد فَلَقَدْ جعلنا ََ في السماء َ ابن ج و َ ه ليناها ََ للناظرين وحفظناها َََِ من كل ُّ شيطان َْ و ِ ي ل ِ م ان من استرق َ السمع ََْ ف ك ْ ب َ ع ه ُ شهاده َِ م ِ ي ن والأرض موسوعه ا و ل ن ا فيها ن ب ل ش ي ء من موزون للعلوم الاسلاميه وإن شيء إلا علم م و ن ز ل ه النابلسي و للعلوم الاسلاميه ماء, ماء ك ب ق ا د ي ن وانا نحن نحن نحن نميت ونحن الوارثون ولقد علمنا ا ل م س ت ق د ل ي ن منكم ولقد علمنا ا ل م س ت أ ب ل ي ن و إ ن ر ب ت ه و ي ح ش ر ه م إ ن ه حكيم عليم الله سمع <سؤال> ن <سؤال> الله لمن حمده الله موسوعه النابلسي للعلوم إياك ا ل ا س ل ا م ي ن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير ا ل م ظ ل و ب عليهم ولا الضالين <تصفيق> <تصفيق> ولقد خلقنا الانسان من صلصال حمأ مثلون والجانب خلقناه من قبل من ا ر ل س ن و ن و إ ذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من خلصان من, من حمل مسنون ف إ ذ ا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فجد اسماء ل ئ ك كلهم ة أجمعون الله إ تابا الحسنى م و ن م ع ا ل س النابلسي ج د ي ن ق ا ل يأجد ش ر خ ق طلقان من حناء ل م منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة قال فاخرج ر ج فإنك م وإن ع للعلوم ي ك ا ل ن ة ي ا ل ا رب فأنظرني إ ل ى ي و م ي ه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 لها س ب ش أ ب و الهدى ب شركه د ع و م م ي ن غير ربحيه ن ا ت و ع م و ن ا ج ت م ا م ي ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على س ر ر م ت ق ا ب ل ي ن لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ن ب ع عبادي أ ن ي أ ن ا الغفور الرحيم و أ ن عذابي هو العذاب الاليم الله, الله سمع ا ل ل لمن ه ك ب الله السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله عليكم الله الله, أكبر <الله أكبر> الحمد <لله رحل> العالمين الرحمن الرحيم لله أكبر أكبر رفض موسوعه ا ي م الدين إياك النابلسي ت ق م صراط ا ل ذ ي ن أ ن ع م ت ع ل ي ه م غير الاسلاميه غ و نبئ عبادي أ ن ي أ ن ا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب ا ل أ ل ي م ونبئهم عن ضيف ا ب ر ا ه ي ن اذ دخلوا ع ل ي ه فقالوا سلاما قال إ ن ا منكم وجلوم قالوا لا توجد إ ن ا نبشرك بغلام عليم قال ابشرتموكي على أن ن ث ل ي الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكونوا من ا ل ق ا ل ق ي ن قال ومن يخلق من رحمه ربه الا الظالمين قال ف موسوعه أيها ل النابلسي و ا إ أ للعلوم ل الاسلاميه نوحيين ل أ ج م ع ن إ اسماء ن الله ا ل ح ي ن ى ف ل موسوعه النابلسي ل ن ك ل و م ا ل و ا ب ل ج ن ا م ي ه واتيناك بالحق وانا لصادقون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع اجبارهم ولا يلتفت منكم احد وامروا حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان م دابر هؤلاء مقطوع المصبحين وجاء اهل الذين بك استرشدون قال إ ن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا ت خ ز و ن قالوا أ و ل م ننهك عن العالمين قال هؤلاء ب ن ا ت ي ه ن كنتم ف ا ع ي ن لعمرك انهم لفي سترتهم نعمه و ن فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليها داخلها وامطرنا عليهم حجاره فجنين ان في ذلك لايات للمتوسلين وانها لبسبيل المقيم موسوعه النابلسي ي ن وإن ن أ ص ح ا ا ك ة للعلوم ظ ا ت لهم ن الاسلاميه سمع الله ا ل من حمده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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولقد كذب أ ص ح ا ب الحجر المرسلين و آ ت ي ن ا ه م آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينفثون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه مصلحين فما اغنى عنهم مما كانوا يفسدون وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما إ ل ا بالحق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 ولا شركه الهدى ش ر ك للمؤمنين و ق ل إ ن ي أنا ه غير ر ب ح ي ك م ا أنزلنا على ت م س م ي ن ا ل ذ ي ن ج ع ل و ا القرآن ع ظ ي م فوربك ََََِّ ل َ ن َ س ْ أ َ ل َ ن َّ ه ُ م ْ أ َ ج ْ م َ ع ِ ي ن َ عن ما َّ كانوا َُ يعملون َََُْ اسماء تؤمر الله م ي إينا م الحسنى ي يجعلون يعلمون ن نعلم الله إلها آخر فسوف ولقد مع آخر أنك ض صدرك بما يكون بما بحمد ربك وكن من وكن ل ا ج د ي تأتيك اليقين الله、أكبر. سمع الله لمن حمده لا شريك له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 Estos son los últimos problemas que se han convertido en los últimos años en peligros de la guerra. En este momento, las mujeres no han participado en ningún tipo de ataque a los niños, niñas y niñas.